Beraatum min Allah wa Rasulhi ila al-ladin aatum min al-mushrikin, fasihu fi al-ard arba'at ashooru wa'lamu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 المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Ilahazin yang engkau berjanji kepada mereka dari orang-orang kafir, maka mereka tidak mengetahui فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين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 Inna Allah wafooru rahim Wa in ahadun minal mushrikin istagarek fagirhu hatta yasmah kelama Allah Thumma ablighuhu mأmenah That is, because they are a people that do not know. How can the believers be a war against Allah and the Messenger of Allah Haram إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ tidak mahu menunjukkan kepada kamu, tidak mahu berada di antara kamu kecuali orang اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون Yang cuba dalam mukmin, ilahum walathim, wa'ulaiqhum al-mu'atidun. Jika mereka berubah dan dan ber advisor kerana membelius KB berkata penasaran dan men Judite mengaalkan semった yang supaya akibari mereka bebedа dan sening Pascal menghmudikan بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهوا Mereka adalah pembunuh kaum yang kafir, ayaman mereka dan berani mengekspos Rasul, dan mereka memulakan pertama kali. Apakah Kاتluهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم وَيَتوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ ولا رسوله ولا المؤمنين Wallah khabirun bima ta'amalun Ma kanalil mushrikin an yakmuru masajid Allah shahidin ala anfusihim bil لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ ما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama Ajadlum saka'at al-hajj wa amarat al-masjid al-haram kemanaman bila Allah dan Yumul Akhir, wajahad fi sabilillah, والله لا يهدي القوم الظالمين الذين امنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله أَلاَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يُبَشِّرُهُم رَّبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نعيم مقيم خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ Aku m dan isteri m dan anak m dan anak m dan anak وَمَن 14. 15. 16. هُمُ الظَّالِمُونَ قُل إِن كَانَ 21. وانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال نقترفتموها واموال نقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله Ahab aleikum min Allah wa Rasulhi wajihad fi sabilhi, fatarbucu hatta yati Allah biamrhi. Wallahu la yahdi alqom Sesudah Ncara Kau Allah di mawatina kathirat, wajumahunin, iz Aajabat Kau وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وضاقت عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ مُدْبِرِينَ ثم dan Allah mengutus sekeridah kepadanya dan kepada umat-Nya, dan mengutus pasukan yang tidak mereka lihat, dan mengutus ما يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا Musrikoon najis, fala yqarab al masjid al haram bade amhim haza. Wainkhif tum gayla, fasauf yubni kum Allah min Allah Alim Hakeem. Khatilul Ladin La Yuminul Billahi Walai Bill Yumul Akhir. Walai Yharmon Ma Harmon Allah Warasuluh. Walai Yadinul Dina Al Hake. Walai Yadinul Tiada yang berhak dari mereka yang mengambil dari Kitab, sehingga mereka diberi وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان ناؤفكون يتخذون احبارهم ورهباه لهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا وما امروا yang ibaduilah wajah, Allah. Tiada yang diibadikan selain Dia. Subhanahu wa taala. Yang Qofunur Allahi bi athwahim, wya'ba Allahu illa ain yutmanuruh, walukirha al kafirun. Huwa al-ladhi arsal rasuluh bi al-huda قِيَ يُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ناس بالباطل لا ياكلون اموالا الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ Haa,za ma knezum li anfusikum, faduqu ma kum Ina'adat al-shuhur عند Allah 12 syahrat fi kitab Allah, yama khalqas sawaiti wal ardh minhaa arbaatun Itulah agama yang utama, janganlah kamu menzaliminya. Dan bertempurlah melawan orang-orang kafir, Wahai! Orang-orang yang beriman, semoga Allah mengenal orang الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عما يحلونه عاماً ويحرمونه عما يواتئ عبده تَتَمَ حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم افروا في سبيل الله قلتم الى الارض ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه Dunia, fi al-akhirat, illa kamil. Illa tanfro, yugthbakum ma'zab alim, wya'stabdi al-qoman ghairat, wala Wahyu Allah atas segala sesuatu. Hanya jika kamu menantangnya, maka Allah akan menantangnya. Allah menghantar kepada mereka orang-orang yang Izhama fi al-ghar, izhiaqulu l-cahibhi, la ta'hzan innallah ma'na, fa anzalallahu sekintehu alaihi wa ayyadhuh b وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هي العليا والله عزيز حكيم. Infiro khifafan, wathiqal, wajahidu b'Amwalikum, wa anfusikum fi sabilillah. Zalikum khairul l-kum, in kuntum Laukan garrahan, qariban, wasefaran, qasida. Lattabak, walaikin, bagudat عليهم al-shukqah. وسيحلفون بالله لو استطعنا لا خرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون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 Ku, anfiqu, tawan, atau kerha, yang diterkabul min kum, inna kum kum,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 وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّ Sesungguhnya apa yang dikehendaki Allah, Dia menghukum mereka dengan itu di dunia ini, dan mereka sendiri yang kehilangan diri mereka sendiri, dan mereka kafir. Dan Kum, walakin Nuhum kaum yang frak. Lalu yajidun melj an atau margaat atau muddhala walau ilyih,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 إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ Mencerdaqatul Fakrā' wal Masa'kin wal Gablina'alīha wal Mualfati qulubhum wa firrīqab wal Ghārimin wafil sabilillāhi wbil sabil fariqatam Allah عالم حكيم، و منهم الذين يُؤذن النبي ويقولونه وأذن. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم.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 A لم يعلم أنه مين يحدّد الله ورسوله، فإن لهنا رجها نما خالدا فيها. ذلك الخز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 ولَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَالْعَبْقُ قُلْ أَبِلَّ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَّ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 يَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا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 A Tetum Rusulum Bil Bayinat, Fama Kana Allah L Y Zlimum,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 119. سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم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 ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم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 Ahlam yaglamu anallah yaglam surahum walajwa hum wa anallah allam alhuyub al-ladin yalmizun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 إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم.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 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم مَعَ الْقَاعِدِينَ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 وَلَوْ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنْ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ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 الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم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 NAllah steram dari kaum muminin anfusahum wa amwalahum, biannalhum aljannah. Yuqatilun fi sabillillahi, fiyaqutulun wa yuqatilun wadzan alihi haka. Fi al-Tawrat wal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 وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا.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 فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُ وَهُمْ كَافِرُونَ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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ